مَسَرُّ النَّجْنَةِ الَّتِي وُعِدَتْ تَقُومُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا O pulunga da. إلك عقب الذين استقوا وعقب الكافرين النار وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْمُلْكَ تَوَلَّوْا يَوْمَ رَأَوْنَا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ وَمِنَ الْأَذَابِ مَنْ يُقْبِضُهُ قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وَكَانَ ذَلِكَ أَنذَرُ مَن عَصَى